لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب لَا لا يشعون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 وَعَدَيْهِ قَصَصٌ قَالُوا لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ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 وَيَوْمَ قِيَامَتِ لا يُنصَرُونَ وَأَسْبَغْنَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعَنَهُ وَيَوْمَ قِيَامَتِهِمْ مِنَ الْمَقْبُورِ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 ويدرؤون بالحسنة السيئة ومن ما رزقناهم يوم فقود وإذا سمعوا اللغ واعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم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 لَئِنَّا نَحْنُ وَارِثُو وَمَا فِيهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِيهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا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 ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في ذينته قال الذين يريدون الحياة الذين